Ghuraba, ghuraba, ghuraba قرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنها فإنا لا نباني بالطبا نحن جند الله درما دربنا درب العباء غربا غربا غربا غربا غربا غربا كنبالي بالقيود بسنه طويل القلود فلسننضي للخلول فنجاهد ونناظم ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلسننضي هو هكذا الاحرار في دنيا النبين يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومسا كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا What was love?